الحمد لله الرحيم التواب، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، الملك العزيز الوهاب، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يُرِيدُ تَبِعِ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَاب وَاشهدوا أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المخصوص بأفضل كتاب اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى ال والأصحاب أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإن تقواه فوز وفلاح وسعادة ونجاح وعلى عباد الله أن عز العبد في كمال الذل والمحبة لرب العالمين جل وعلا وأن هوان العبد وصغاره في الاستكبار والتمرد على الله والخروج على أمره ونهيه. بمحبه ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله قال الله تعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور وقال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعبادة والعبادة بجميع شعبها وأنواعها هي التي يتحقق بها الذل والخضوع والمحبة لله تعالى ومن أعظم ومن أعظم أنواع العبادة التوبة إلى الله جل وعلا بل بل إن التوبة العظمى هي أفضل العبادة وأوجبها وهي التوبة من الكفر قال الله تعالى عن هود عليه السلام وياأقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال تعالى داعيا المنافقين إلى التوبة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 أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاء ومعنى ومعنى ومعنى التوبة ومعنى التوبة الرجوع إلى الله عز وجل بترك الذنب الكبير أو الصغير والتوبة إلى الله من يعلم من الذنوب ومما لا يعلم المكلف والتوبة إلى الله من التقصير في شكر نعم الله على العبد والتوبة إلى الله مما يتخلل حياة المسلم من الغفلة عن ذكر الله تعالى عن الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنني أتوب إليه في اليوم مئة مرة رواه مسلم قال أهل العلم قال أهل العلم للتوبة النصوح ثلاثة شروط إن كانت بين العبد وربه أحدها أن يطلع عن المعصية والثاني أن يندم عليها والثاني أن يندم عليها وعلى فعلها والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبداً وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد أن يرد المال ونحوه ويستحيل له من الغيبة وإذا عفا وإذا عفا الآدمي عن حقه فأجره على الله. والله قد رغب في التوبة وحث عليها ووعد بقبولها بشروطها قال تعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اتدى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جميع ساعات الليل والنهار وقت لتوبة التائبين وزمن لرجوع الأوابين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبشط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبشط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم ما أعظم ما أعظم كرم الرحمن وما أجل فضله وجوده على العباد هؤلاء خلقه يعصون بالليل والنهار ويحلم عليهم ولا يعجلهم بالعقوبة بل يرزقهم ويعافيهم ويغدق عليهم النعم المتظاهرة ويدعوهم إلى التوبة ويدعوهم ويدعوهم إلى التوبة والندم على ما فرط منهم ويعدهم المغفرة والتواب على ذلك ويفرح بتوبة العبد أشد الفرح. فإن استجاب العبد لربه وتاب وأناب وجد وعد الله حقا، ففاز بالحياة الطيبة في الدنيا وحسن الثواب في الأخرى، وإن ضيع التوبة زمن وإن ضيع التوبة زمن الإمHAL، وغرته الشهوات والأمال عاقبه الله بما كسبت يداه، ولا يظلم ربك أحدا، ولا خيرا. ولا خير فِي مَنْ هَلَكَ مَعَ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الْرَاحِمِينَ أيها المسلم، هل لك أن تعلم بعض الحكم لمحبة الله تبارك وتعالى لتوبة عبده وفرحه بها الفرح؟ نعم، من الحكم العظيمة لمحبة الله لتوبة التائبين أن أسماء الله الحسنى تتضمن صفاته العُنى، وتدل على هذه الصفات العظماء. وهذه الأسماء الحسنة تقتضي ظهور آثارها في الكون، فاسم الله الرحمن الرحيم يدل على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة كما يليق بجلاله، ويقتضي أن يوجد مخلوق مرحوم، واسم الله الخالق يدل على اتصاف الله تعالى بالقدرة على الإيجاد والخلق، ويقتضي اسم إيجاد رب العالمين المخلوقات من العدم. واسم الله تعالى التواب يدل على اتصاف الله بقبول التوبة مهما تكررت ويقتضي إيجاد مذنب يتوب من ذنبه فيتوب الله عليه وبقية أسماء الله الحسنى على هذا النحو. كل منها يدل على ذات الله العظيم ويدل على صفة الله العظيم التي يتضمنها ذلك الاسم ويقتضي كل اسم من أسماء الله الحسنى ظهور آثاره في هذا الكون. قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لا محى وهو على كل شيء قدير والمقصود أن قبول توبة المدرب مقتضى من الله التواب وتواب التائب أثر من آثار من آثار هذا القبول وقال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون ومن ومن الحكمة لمحبة الله لتوبة التائبين أن الله تعالى هو المحسن لذاته ذو المعروف الذي لا ينقض أبدا، فمن أطاع الله بالتوبة أحسن الله إليه وأثابه في الدنيا والآخرة، ومن ضيع التوبة أحسن إليه في الدنيا وعاقبه في الآخرة بسوء عمله، وما ربك بظلام للعبيد ومن ومن الحكم حبب الله لتوبة عبده، عفو الله وشمل رحمته للعصاة. مع قدرته على الإعاق، وفي الحديث إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي إلى غير ذلك من الحكم التي لم نصل إلا على القليل منها، وتصح وتصح التوبة، وتصح التوبة من بعض الذنوب، ويبقى الذنب الذي لم يتوب منه مؤاخذ به، والتوبة بابها مفتوح لا يغلق. ولا يحال بين العبد وبينها حتى تطلع الشمس من المغرب، فعند ذلك يغلق باب التوبة، ولا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آملاً من قبل. عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل قبل المغرب. عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وقد وعد الله على التوبة اعظم الثواب وحسن المآب فقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشري المؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يشع بين أيديهم و يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال تعالى والنذين لا يدعون مع الله إلى هن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثمنا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحة وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم قال بعض المفسرين يجعل يجعل ما كان السيئ التوبة فيعطيهم على كل سيئة عملوها حسنة بالندم والعزم على عدم العودة فيها وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيسر منها فأتا شجرة فاضج عضل في ظلها وقد أيسر من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخص من شدة الفرح رواه مسلم وأسعد الساعات وأسعد الساعات والأيام على ابن آدم يوم الذي يتب الله فيه عليه لأنه لأنه بدون ت بدون توبة كالميت وبالتوبة يكون حيا عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما أنزل الله توبته في تخلوفه من غزوة تبوك عن في تخلوفه عن غزوة تبوك وانطلقت وانطلقت أتأمّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرار وجهي تبرق وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فيلقة قمر فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت كأمك رواه البخاري ومسلم والتوبة عبادة والتوبة عبادة عالية المقام قام بها الأنبياء والمرسلون والمقربون والصالحون وتمسكوا بعروتها واتصفوا بحققتها قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصر من بعد ما كاد يزق قلوب هريد منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وقال تعالى عن الخليل إبراهيم وإشمعيل عليهم الصلاة والسلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال عموه عليه الصلاة والسلام فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين والمسلم المسلم مضطر إلى التوبة ومحتج إليها في حال استقامته أو في حال تقصيره يحتاج إلى التوبة يحتاج إلى التوبة بعد القربات وبعد فعل الصالحات أو بعد مقاربة بعض المحرمات، فيا أمة الإسلام، فيا أمة الإسلام، أذكركم ونفسي، أذكركم جميعاً نفسي بالتوبيخ إلى الله، بالتمسك بكتاب والسنة والبعد والبعد عن البدع والخرافات والمحدثات في الدين وكبائر الذنوب. ليحفظكم الله تبارك وتعالى من شرور أنفسكم ويح وليحفظكم من شرور أعداء الإسلام ومكرهم وكيدهم وليقيكم عقوبات الذنوب فإن أعداء الإسلام لن ينالوا من المسلمين إلا بغياب التوبة إلى الله تبارك وتعالى بغياب التوبة النصوح عن الأمة ولم ولم تتفرق الأمة الإسلامية إلا باختلاف مشاربها. وأفهمها فتوبوا إلى الله جب تبارك وتعالى فجعلوا مشربكم مما عين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوا أفهمكم وتفسيركم للقرآن والسنة تبع لفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم يصلح لكم ودنياكم قال الله تعالى قال الله تعالى وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتيعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل بفضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بأيام ما فيه من الآيات والدكتل الحكيم ونفعانا بهدي سيد المسلمين وقوله القويم أقول قولي هذا واستغفر الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور يعلم خائنة الأعين وما تفي الصدور أحمد ربي يوأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه تصير الأمور وأشهد أن نبينا وسيده محمد عبده ورسوله وأشهد أن نبينا وسيده محمد عبده ورسوله سابق الخلق إلى كل عمل صالح مبرور اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله تفوزوا بمرضاته وجنته وتنجو من سخطه وعقوبته يقول الله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل ي الله توبة أحدكم ما لم يغرر فسار أيها المسلمون التوبة من كل ذنب السر بالسر والعلانية بالعلانية. وداوم عليها بعد القربات أو الإلما ببشيء من المحرمات قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتبعوا أحسن ما أنذر إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغضت وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حصلت على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن لكرث أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لكر الله فأكون من المحصنين وإياك وإياك وأماني الشيطان وغرور الدنيا وشهوات النفس والطمع في فسحتي. الأجل فتقول سأتوب قبل الموت وهل يأتي الموت إلا بغضه وأكثر الناس حيل بينهم وأكثر الناس حيل بينهم بين التوبة والعياد بالله بعدم الاستعداد للموت وغلبة الهوى وطول الأمل فأتاهم ما وهم على أسوأ حال فانتقلوا إلى شر ومن الناس ومن الناس من وفق للتوبة النصوح بعد أن أصبوا على أنفسهم أو قصروا في حق الله أو حقوق العباد فصاروا من الصالحين والصالحات ذكروا ذكر سيرتهم توقظ القلوب الغافلة ويقتدي بها السائرون على الصراط المستقيم والأممون للنهج القويم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلوا وسلموا على سيد الأولين والأخرين وإمام المصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كأبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعلى الخلفاء الرشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك رحمتك يا رحمن الرحيم اللهم أغفل موتانا وموت المسلمين اللهم أغفل لكل مسلم والمسلمة اللهم أغفل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أغفل أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وامر كل مسلم والمسلمة يا رب العالمين اللهم أقضي الدين على المدينين وأش مرضانا اللهم أش مرضانا المسلمين اللهم عافنا وعاف المسلمين في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين على من بغى عليهم اللهم اطعم جائعهم واكسعاه اللهم امن خائفهم يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام استر عوراتهم وامن رعاتهم اللهم احفظ دينهم اللهم احفظ المسلمين دينهم واحفظ لهم أموالهم وأعراضهم يا رب العالمين اللهم منصرهم على من طغى وبغى و... و... وبغى عليهم يا رب العالمين اللهم منصرهم على من استحل دماءهم وأموالهم وهدم عليهم بيوتهم اللهم كل المسلمين في الشام يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام واصف بهم يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ظلموا فيه من أعداء الإسلام إنك على كل شيء قدير اللهم عدنا من وعدنا من الشر والأنفسنا وعدنا من الشرب كل ذي شر يا رب العالمين وعدنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضا اللهم وعنه على كل خير يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهدهما ما يحب ويرضى ولما فيه الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقهم العافيه والصحه وعينهما على كل خير للامه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عادكم لعلكم تذكرون وأهوب عادل الله إذا عهدتم لا تفقدوا الإيمان بعد توكيده وقد جعلتم الله عليكم كبيلا إن الله يعلم ما تفعلون واتقوا الله العظيم الجليل لذكركم وأشكروه على نعمه يزدكم الذي كر الله أكبر والله هو يعلم ما تصنعون